بسم الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان لا يمدينا ما بعد فشرعنا في التعليق على الشرح الممتع للشيخ ابن أسيمين رحمه الله تعالى. وكان كلامنا في الدرس الماضي حول المقدمة مقدمة هذا الكتاب المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى من عيننا وإياكم على إتمامي هذه التعليقات وأن يجعل فيها النفع والبركة والفائلة إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا مصنف الكتاب وهو الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الطهارة كتاب الطهارة يقول الشيخ ابن عثيمين قوله كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب موضوع الدرس بارك الله فيكم التعليقات على أو التعليق على الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في فعال بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول فكتاب هنا بمعنى مكتوب يعني هذا مكتوب يبين أحكام الطهارة أو مسائل الطهارة في علم الفقه. والطهارة لغة النظافة طهر الثوب من القذر يعني تنظف يقول الشيخ رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي الشرع تطلق على معنيين الطهارة في الشرع تطلق على معنيين المعنى الأول الذي ذكره الشيخ عليه رحمه الله تعالى طهارة القلب من الشرك في عبادة الله وذكر الشيخ أن هذه الطهارة أهم من طهارة البدن طيب أبشر يقول الشيخ وهي أهم من طهارة البدن بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك قال تعالى إنما المشركون نجس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس قلت كلام الشيخ رحمه الله تعالى في محله فالمشركون نجس كما بين الله سبحانه وتعالى والمؤمن لا ينجس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن المؤمن سبب عدم نجاسته وعدم اتصافه بوصف النجاسة هو ما في قلبه من توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى بعض أهل العلم عليهم رحمة الله جعلوه هو المتعين في قول الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وثيابك فطهر وثيابك فطهر بعض أهل العلم قالوا المراد هنا التوحيد التوحيد تحقيق التوحيد يكون به هذا التضخير لأنه أهم من التضخير الحسي وبعض أهل العلم يرى أن الطهارة هنا على معنيها الذين ذكرهم الشيخنا يعني يقولون أن فيابك فطهر تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية من باب أولا واضحة هذه؟ قالوا الطهارة الحسية داخلة في هذا تطهير الثياب من النجاسات والأولى بذلك تطهير القلب من مرض الشرك وبلائه قال الشيخ رحمه الله الثاني فرع إذن الطهارة الأصل التي هي الطهارة من الشرك والفرع قال وهي الطهارة الحسية وهي الطهارة الحسية ماذا يقصد الشيخ بقوله عن الطهارة الحسية أنها فرع ماذا يقصد بقوله أن الطهارة الحسية فرع عن ذلك الأصل الجواب عن هذا الجواب عن هذا أقول أن الجواب عن هذا هو أنه لا يكون للطهارة الحسية معنى أو قيمة ما لم تتحقق الطهارة الأولى الطهارة من الشرك في عبادة الله الكافر والمشرك لو تطهر ما شاء طهارة حسية فإن هذه الطهارة الحسية لا معنى لها لا معنى لها ما لم يدخل في دين الله سبحانه وتعالى وليس لها قيمة إذن هذا فيما يبدو هو المعنى الأقرب لهذه الكلمة قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله وهي ارتفاع الحدث أي زواله والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة قوله وصف قول الشيخ وصف قلت المراد أنه ليس محسوسا ليس محسوسا قوله وصف أي أنه ليس محسوسا وصف قائم بالبدن أين يقوم هذا الوصف عندما نقول فلان محدث هذا الوصف ليس متعلقا بثيابه ولا بالبقعة التي يصلي فيها ولا بغير ذلك بل هو متعلق بالبدن وحده متعلق بالبدن وحده المحدث الآن المحدث هل هناك علامة واضحة إذا نظرنا إليها قلنا إن فلانا محدث وفلان غير محدث هل هناك أمارة ظاهرة لا, لا لا يوجد وإنما هو وصف وصف من أمر معنوي ليس حسياً قال يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة يعني يمنع من الصلاة ومن مس المصحف على طريقة الجمهور ومن الطواف أيضا بالبيت على طريقة الجمهور هذا كان حدثا أكبر وأصغير يشترك الحدثان في هذه الثلاثة قال الشيخ رحمه الله قوله وما في معناه الضمير يعود على الارتفاع لا على الحدث الآن المصنف صاحب الزاد يقول عن الحدث عن الحدث عن الطهارة قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الآن الشيخ يشرح وما في معناه يقول أن الضمير الضمير وما في معناه الها هذه تعود على كلمة ارتفاع ولا تعود على كلمة الحدث يعني يصير المعنى ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث معنى يا أخوه يصير التعليف ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث نعم في الطهارة معنى يا اخوان ليس المعنى ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث لا ليس هذا هو المراد ليس هذا هو المراد اياكم اذا المراد ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث ثم ذكر الشيخ مثالا قال غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل فهذا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث لأنه لا يرتفع به الحدث هذا الكلام على طريقة الحنابلة يقولون إذا قام الإنسان من نومه غسل اليدين عند القيام من النوم حكمه عند الحنابلة ماذا واجب عنده إذا كان له إناء نعم تدل بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يجو هل هذا الغسل طهارة أم ليس بطهارة هل نسميه طهارة أم لا نسميه طهارة أجيبوا كيف بل نسميها طهارة الآن التعريف قال ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث لا بل طهارة شرعية على على هذا التعريف هي طهارة شرعية لا لغوية لأن الشرع هو الذي أمر بها ممتاز جميل هذا هو الكلام الذي نريد أن, أن نصل إليه الأخ يقول هو الآن لم يرتفع عنه الحدث صحيح إذن هذا ليس ارتفاع حدث لكنه في معنى ارتفاع الحدث وهذا داخل في تعريف الطهارة أم ليس داخلا فيه هذا داخل في تعريف الطهارة أم ليس داخلا في تعريفها؟ هو داخل كما ترون الآن. قال المصنف الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذا الطهارة عندنا الآن لها صور. الصورة الأولى الأولى ارتفاع الحدث مثل الغسل للجنابة والطهارة من خروج الريح. الوضوء من خروج الريح هذا ارتفاع الحدث خروج الريح حدث وكذلك الجنابة حدث فإذا اغتفل من الجنابة ارتفع حدث هذه طهارة وإذا توضع بعد خروج الريح فهذه طهارة القسم الثاني من الطهارة ما كان في معنى ارتفاع الحدث مثل ماذا؟ مثل غسل اليدين عند القيام من نوم الليل. غسل اليدين عند القيام من نوم الليل هذا يسمى طهارة. لماذا يسمى طهارة؟ لأنه الآن شاهدنا في التعريف التعريف إما يكون ارتفاع حدث، يا إما يكون في معنى ارتفاع الحدث، وإما أن يكون إزالة إزالة للخبث يعني للنجاة. إذا غسل اليدين عند القيام من نوم الليل يسمى طهارة لماذا لأنه في معنى ارتفاع حدث طيب أيضا من الصور التي يذكرها الحنابلة صور ما كان في معنى ارتفاع حدث كثيرة الآن صاحب سلس البول، الشيخ ذكر هذا المثال، صاحب سلس البول، إذا توضأ سأتكلم عن هذه يا أختي الأمسر، إذا توضأ هذا الرجل أو هذه أو هذه المرأة وكان عند حد سلس بول هل الحدث ارتفع بهذا الوضوء أم لم يرتفع؟ الحق أنه لم يرتفع الحدث لكن هذا الوضوء إذا كان على الشراط التي ذكرها الفقهاء على الشروط التي ذكرها الفقهاء هو في معنى ارتفاع الحدث إذن هو طهارة وضوء صاحب السلس يعتبر طهارة قد يقول قائل ليس ارتفاعا للحدث لأن البول لا يزال لا يزال يخرج نقول ولو كان المولو لا زال يخرج فإن ذلك في حكم ارتفاع الحدث أو في معنى ارتفاع الحدث إذن ما معنى كلمة ما كان في معنى ارتفاع الحدث هو كل طهارة يقول الشيخ هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث كما رأيتم غسل اليدين عند القيام من نوم الليل لا يحصل به رفع الحدث أكيد وليس ناتجا عن حدث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلهذا قالوا بأنه نضيف إلى هذا التعريف ما كان في معنى ارتفاع الحدث عليكم السلام ورحمة الله الأخ الكريم يسأل يقول هل هذا هو قول الحنابلة فقط نعم بالنسبة للمذاهب الأربعة لم يوجب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل غير الحنابلة وإن كان الجمهور يرون أنه مسنون سنة لا واجب والذي يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو الصواب أن غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ليس واجبا وإنما هو من المسنونات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لمن كان له إناء عليكم السلام ورحمة الله. لمن كان له إناء يتوبع فيه فهذا من المسنونات ما الدليل لماذا فرفتم الأمر هنا إلى, إلى الاستحباب مع أن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب الجواب عن هذا الجواب عن هذا أولا حياكم الله الجواب عن هذا أولا أن الحديث معلل بعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهذا التعليل ننظر فيه الصواب أننا نفصل في التعليلات الموجودة في الأحاديث إن كان هذا التعليل متعلقاً بواجب جبنا جعلنا الأمر على ظاهره الوجوب وإذا كان متعلقاً بأمر غير واجب صرفنا هذا الأمر عن الوجوب الآن فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا التعليل متعلق بأمر مشكوك فيه أم بأمر متيقن التعليل هنا متعلق بأمر مشكوك فيه أم بأمر متيقن مشكوك فيه لا مشكوك فيه مشكوك فيه لعضة عن ابن فرصة فقط السلام عليكم السلام عليكم طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قد يتكون يده باتت في مكان نجاسة وقعت على مكان دم في جسده أو على مكان لا يأمل أن تصلوا فيه النجاسة وقد يكون غير ذلك حال نومه هذا الأمر مشكوك فيه وليس متيقنا نعم فمدام أن الأمر معلق بأمر مشكوك فيه بإذالة نجاسة مشكوك فيه فهذا لا شك أنه يدل على أن هذا غير واجب لأن إزالة المشكوك فيه أصلا إزالة المشكوك فيه غير واجبة نعم فدل هذا على أن هذا الحكم ليس للوجوب وإنما هو للاستخباب وفيكم بارك الله قال وزوال الخبث يقول الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل وإزالة الخبث. قال زوال الخبث. قال فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر. آه. لو زالت النجاسة بنفسها لم نقم نحن بإزالتها. هل يسمى ذلك طهارة؟ نعم على طريقتهم على طريقتهم ذلك يعد طهار ذلك يعد طهارا نعم قالوا الخبث طبعا على طريقه في الشيخ ومن سار بسير الشيخ الحمد لله تعالى أن مجرد زوال المجازة بنفسها يعتبر من الطهارة قال والخبث هو النجاسة الخبث هو النجاسة ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعيث النجاسة قال والنجاسة كل عين يحرم تناولها انتبهوا للتعريف كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر ببدن أو عقل ولا لضار ببدن أو عقل وإن شئت فقل كل علم يجب التطهر منها هكذا حدوها من الذي حد هذا الحد؟ الشيخ يقول هكذا حدوها من؟ الحنابلة طيب على كل حال هذا التعريف فيما علم أن أول من صنع باكورته الشافعية رحمه الله أول من صنع باكورة هذا التعريف فيما أعلم هم الشافعية كان أنقص من هذا التعريف كانوا يعرفون كل عين يحرم تناولها لا جاء حرمتها ثم وهذا المتولي كما ذكر الإمام النووي المتولي من الشافعية هو أول من ذكر هذا التعريف ثم زادوا على تعريفه حتى خرجوا بهذا التعريف والحنابلة ذكروا هذا التعريف وثاقا للشافعية عليهم رحمة الله أجمعين يقول الشيخ فقولنا يحرم تناولها خرج به المباح فكل مباح تناوله فهو طاهر انتبه هنا نقطة ليت الشيخ رحمه الله نبه عليها أو ذكرها هنا نقطة ليت الشيخ رحمه الله تعالى نبه عليها أو ذكرها ما المقصود بالتناول في تعريفهم للنجاسة قالوا كل عين يحرم تناولها قال خرج به المباح ما المقصود يحرم تناولها ما المقصود بقولهم يحرم تناولها ما معنى التناول هنا نعم ابتلاعها ابتلاعها هذا هو مقصودهم هذا هو ما أراده فخرج هنا المباح أكله هكذا تكون العبارة أدق أن يقال خرج به المباح أكله نعم طيب قال الشيخ طبعا ذكر لا لبرارها قبل نقول وقولنا ولا لحرمتها قال خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد داخل الحرم فإنه حرام لحرمته ما لا تفهمون من كلام الشيخ عليه رحمة الله قال لا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام المحرم يحرم عليه صيد البر لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لماذا حرم لماذا حرم الصيد في حال الإحرام قال الشيخ لحرمته حرام لحرمته ما المقصود بحرمته المقصود بقوله بحرمته أي لاحترامه لأن له حرمة محترم وأضيف إلى ما ذكر الشيخ أضيف إلى ما ذكر الشيخ من الأمثلة ميتة الآدمي ميتة الآدمي ميتة الآدمي يحرم يحرم ماذا يحرم أكلها لماذا يحرم أكل ميتة الآدمي؟ لاحترامه وفي الحقيقة المثال الذي ذكره الشيخ المثال الذي ذكره الشيخ لا أدري أراج الشيخ رحمه الله تعالى أنه يحرم أكل الصيد. الذي صاده في حال الإحرام أم أن الشيخ عليه رحمة الله يرى أن التناول أو يفهم من التناول غير ما ذكره الشافعية والحنابي كأني قررت للشيخ كلاما قديما أنه, أنه فسر التناول بغير التفسير المشهور عند الشافعية والحنابي نعم كأنه الآخذ نعم وهذا فيه نظر وكأن هذا الجشال أيضا ورد على بعض الأئمة الذين غلطوا الجمهور في مثل هذه المسألة يعني مثلا الإمام الصنعاني عليه رحمة الله اعترض على كلام العلماء الجمهور وقال إن الذهب الذهب مثلا قال إن الذهب يحرم تناوله ولكنه ليس نجسا ما رأيكم هل هذا الاعتراض يرد على ما ذكره الفقهاء أم لا يرد هل هذا الاعتراض يرد على ما ذكره الفقهاء أبشر عاني عليه رحمة الله اعترض على الجمهور بمثل الذهب وبمثل الحرير وقال ان قولهم كل عين يحرم تناولها غير صحيح قال لان الذهب يحرم تناوله ولكنه ليس نجسا عند هؤلاء عند الجمهور هل هذا الاعتراض وجيه أم أنه في غير محله؟ غير وجيه لماذا؟ لأنه لم يفهم مرادهم لم يفهم مراد الجمهور من هذه العبار ليست المسألة في معنى التناول عند الطرفين المسألة ما الذي أراده الجمهور عندما عرفوا هذا التعريف الجمهور عندما قالوا كل عين يحرم تناولها أراجوا بابتلاع ما أراجوا تناولاً آخر هذا الذي أراجوه ولكن غيرهم اعترض على تعريفهم قبل أن يستشرحهم أو أن ينظر في كتبهم في معنى هذا التناول من أين أخذت هذا المعنى؟ أن المعنى المعنى التناول الابتلاء ارجعوا إلى المجموع شرح المهذب الإمام النووي تكلم عن هذا التعريف الذي عرفه المتولي وما الذي زاده بعضه بعده الفقهاء والشافعية وكيف أنه بين أن المراد الابتلاء لا شيء لا شيئا آخر وضحت المسألة الآن وهذا الاعتراض أصبح يتكرر عند المتأخرين. كل من أراد أن يأتي يتكلم في النجاسات يعترض على الجمهور بكلام الصنعاني والشوكاني رحمه الله أيضا له كلام شبيه به والحق أن كلامهما ليس في محله اعتراضهما ليس في محله لأن مراد الجمهور غير ما يتكلم عنه هؤلاء الأمة على الجميع رحمة الله تعالى طيب. قال الشيخ رحمه الله وقولنا ولا لاستقدارها خرج به المخاط وشبهه فليس بنجس لأنه محرم لاستقداره الآن حتى نفهم التعريف مرة أخرى العين الذي يحرم ابتلاعها كل ما له جرم عين يعني له جرم عين يعني له ماذا له جرم يعني محسوس يحرم تناولها يعني ابتلاعها طيب هذا التحريم يكون دالا على المجاسب بشروط بشروط الشرط الأول أن يكون هذا التحريم ليس بسبب حرمة حرمته بسبب حرمة هذا الشيء فميتة الآدم حرم أكلها لأنها مسترمة لها حرمة فليست بنجس إذن ليست بنجس إذن ولا لاستقدارها ما حرم لاستقداره فليس بنجس قالوا مثل المخاب حرم أكله حرم أكله لاستقداره وكذلك بعض العلماء يقولون في النخامة النخامة يحرمون ابتلاعها لاستقدارها نعم ولا لضرر لبدن أو عقل قال الشيخ خرج به السم وشبهه فإنه حرام لضرره وليس بنجس السم بماذا حرم السم ما العلاه من علاء الضرر إذن حرم للضرر إذن ليس نجسا طيب إذن ما حرم لغير هذه الأسباب ما حرم أكله لغير هذه الأسباب الثلاثة فهو النجس عندهم فهو النجس عندهم الخمر الخمر يحرم تناولها يحرم تناولها يحرم ابتلاعها لا لغير هذه الأسب لا لهذه الأسباب الثلاث بل لغيرها العلة عندهم في في تحريم الخمر لا ليس الضرر عندهم التحريم للإسكار علة الإسكار لا الضرر وإن كان في هذا العلة قد يعني يكون يعني نزاع فيها قد ينازعون فيها قد ينازعون في هذه العلة لكن هذا هو الذي يظهر وكذلك الميتة وكذلك الدم كل هذه يحرم ابتلاعها لذ هذه الأسباب الثلاثة عندهم فحكموا عليها بحكم النجاسة نعم ثم ذكر الشيخ الكلام على زوال النجاسة مثل ما سبق الكلام عليه ثم قال وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين الأول أن الطهارة تخلية من الأذى الثاني أن الطهارة مستاح الصلاة والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. إذن هنا الشيخ عليه رحمة الله يذكر لماذا بدأ المصنفون كتبهم بالكلام على الطهارة قال بدأوا بالطهارة لأنها تخلية من الأباء قلت والمعروف أن التخلية قبل التخلية المعروف أن التخلية قبل التخلية فبدأوا بها بدأوا بذلك قال الثاني أن الطهارة مفتاح الصلاة والصلاة أكاد أركان الإسلام. فلمن يبدأ بالصلاة؟ وقبل بدءهم بالصلاة تكلموا عن مستح صلاة وعن شرطها. الكلام على الشرط يتقدم على الكلام عن المشروط له. نعم. ماذا ال دل... ال اللي معناه لا يكتسب واحد؟ بارك الله فيك. اللي معنا الآن يلا تكتب لنا واحد. إني أشعر بأن الصمت ساد في الغرفة. ف... طيب زين. قال الشيخ والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس، ويرفع به الحدث وهو الماء. ولذلك بدأ المؤلف به هنا مدام الشيخ تكلم عن هذه النقطة أقول العلماء في باب الطهارة يتكلمون عن أمور انتبهوا يتكلمون عما يتطهر به اكتبوها يتكلمون عما يتطهر به وهو الماء ما الذي تتطهر به الماء أو ما ينوب عن الماء حال عدمه الآن عن أي شيء نتكلم نتكلم عن مباحث كتاب الطهارة ما هي مباحث كتاب الطهارة ما يتطهر به أيضا ما يتطهر منه اثنين ما الذي يتطهر منه الأحداث والنجاسات يتكلمون على الأحداث في نواقض الوضوء في مجبات الغسل ويتكلمون ويتكلمون عن أي شيء عن النجاسات في باب ذلك النجاسة نعم الأحداث والنجاسات هي ما يتطهر منه ثالثا ما يتطهر له الصلاة ومس المصحف والطواف ونحو ذلك فهذه مباحث كتاب الطهارة على وجه العموم والشمول لهذا الشيخ يقول هنا عليه رحمة الله والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر إيش إلى شيء يتطهر به نعم إذن هذا المبحث الأول قال وهو الماء ثم بدأ يشرح كلام المصنف في قوله المياه ثلاثة طهور وذكر بعد ذلك الطاهر وبعد ذلك المئل قال الشيخ الشيخ عليه رحمة الله المياه جمع ماء وسؤالي الآن المياه جمع كثرة أم جمع قلة المياه جمع كثرة أم جمع قلة الجميع قالوا كثر عدا أبي عدا أبي أنس ولا عدا أبا أنس عدا أبي أنس أو خلا أبا ولا أبي أبا حسنتم لأن تأخذ حكم حكم الفعل نعم جمع كثر فتتراجع يا أبا أنس أنت تظل على ما أنت عليه أم تتراجع أم تظل على ما أنت عليه <تصفيق> الصواب أنه جمع كثرة الصواب أنه جمع كثرة لماذا؟ لأن جموع القلة محدودة ماذا يقول الناظر؟ أفعلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثمت أفعال جموع قلة هذه جموع القلة إذا حفظ جموع القلة عرفت أن ما عداها جموع كثرة أفعيلة مياه ما هي على أفعيلة أفعيلة أفعيلة أهلا وسهلا ومرحبا يا الله الحبيب نوبين أخيكم الله قال أفعيلة أفعل ثم فعلا ثم أفعال جموع قلة أفعيلة أفعيل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة حياكم الله إذا نقول بارك الله فيكم نعم حسنت نعم ثم تأفعال جموع قلة إذا هذه هي الأربعة هي جموع القلة مياه هنا جمع كثرة طيب ما وجه جمعها جمع كثرتين قالوا أنها تتنوع مياه البحار مياه الأنهار مياه السي... السيول مياه الأمطار ماء البرد وهكذا ماء البحر إلى آخره نعم قال والمياه ثلاثة أقسام قال الشيخ رحمه الله الأول الطهور بفتح الطاء على وزن فعول طيب الآن يذكر الشيخ رحمه, رحمه الله تعالى الفرق ما بين فعول وما بين فعول بالضم ما الفرق بين الوزنين للفائدة فقط أقول هذا الكلام الذي يذكره الشيخ هنا على طريقة الكوفيين على طريقة من؟ الكوفيين لا على طريقة البصريين خلاص على طريقة من على طريقة الكوفيين لا على طريقة البصريين البصريون ومنهم صاحب مغني اللبيب ينكر ينكرون أن يكون هناك فرق أو شيء اسمه طهور أقنعة طهور بالضم يقولون ما في شيء اسمه طهور بالضم هذا لحن البصريين ينكرون من أراد أن يرى مثل هذا يراجع المغني مغني اللبيب لابن هشام فيقولون أنه خلاف طهور يشمل المعنيين عندما أقول طهور المراد الماء الذي يتطهر به والمراد أيضا الفعل الذي أفعله الفعل الذي هو الوضوء أو الغسل الوضوء يسمونه طهور والغسل يسمونه طهور والتيمم طهور والماء الذي تستحمله في هذه الطهارات ماء طهور الكوفيون وجرى على فريقتهم أهل الحديث كتب شروح الحديث في الغالب تتكلم بهذا التفصيل عامة شباح الحديث يفصلون ويفرقون بين طهور بالمم وبين طهور بالفتح فيقول إن الطهور الطهور هو الماء الذي يتطهر به والطهور بالضم الطهور بالضم هو الفعل هو الفعل تردون السلام على من ما ادري ان في سلم انا ما راح ادفن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أحد ألقى السلام يبدو أنه في شخص ما أراها نعم طيب إذن أقول بارك الله فيكم أنه الفرق الآن ما بين الفعول بالفتح وما بين فعول بالضم ما هو ما الفرق بين الوزنين على طريقة الكوفيين وعليها غالب شرح الحاديث أن فعول اسم للشيء الذي اسم للشيء الذي يفعل به وفعول بالضم اسم للفعل ذاته مثال آخر سحور وسحور بالضم ما الفرق نقول سحور الطعام الذي يأكله المتسحر الطعام الشيء ذاته وسحور بالضم سحور الذي هو التسحر الفعل نفسه فعل التسحر أعطيكم مثال آخر هذا المثال بعض الناس قد يفهمه فهماً خاطئاً لكن موجود في كتب الفقهاء سعوط وسعوط سعوط وسعوط ما الفرق بين الاثنين الذي بالفتح هو المادة الذي توضع لا السعوط المادة التي توضع في الأنف وتستنشق المادة نفسها الشيء نفسه أما سعوط بالضم فهو الاستعاط الفعل إنك تأتي بشيء وتضعه هذا الفعل نفسه يسمى سعوطا خلاص نعم الأول ما يوضع في الأنف ويستنشق المادة نفسها التي وضعتها بمستعطفة لدواء مثلا وضعت دواء في أنفك واستنشقته وهذا الدواء نسميه سعوطا سعوطا بالفتح وأما فعلك هذا الفعل أنت يسمى سعوطاً سعوطاً يعني استعاطاً نعم ما أدري في أحد ما فهم هذا الكلام اللي ما فهم يكتب لي اثنين أتيت بمثال آخر اللي ما فهم هذا الكلام الذي ذكرته هو يكتب اثنين لو ذكرناه ما معناها ما معنى ماذا نحن بدأنا أيها الوضوء والوضوء عندما أقول وضوء بالفتح الوضوء بالفتح الماء الذي نتوبأ به والوضوء بالضم التوبأ فعل الوضوء خلاص نعم الشيء الذي يفعل به الذي يستعمل خلاص وقود بالفتح تقول وقود إما أن المراج الحطب أو البنزين أو نحو ذلك بالفتح وعندما تقول وقود بالضم هكذا وقود بالضم في فالمراج الإيقاد الفعل نفسه أنك تأتي بشيء وتشعله هكذا خلاص؟ الوقود بالفتح البنزين أو الحطب أو الشيء الذي استخدمته المادة التي استخدمتها للإيقاد وأما الوقود ضد من فهو الفعل نفسه الذي هو الإيقاد نعم طيب قال والطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكمة الطهور هو الماء الباقي على أصل الخلقة التي خلقه الله عليها الآن ماء المطر الذي ينزل من السماء ماء المطر الذي ينزل من السماء هذا الماء ينزل على خلقته التي خلقه الله تعالى عليه فلا شك أن ماء المطر ماء طهور ماء طهور لماذا لأنه ماء باقي على خلقته حقيقة بنفس البرود التي نزل بها بنفس الصفات التي نزل بها أو أن يكون ماء طهورا باقيا على خلقته من حيث الحكم حكما نقول حقيقة أو حكما ما معنى باقي على خلقته حكما ما معنى ما باقي على خلقته حكما يعني أنه تغير انتبهوا تغير لكن هذا التغير ما به ها تغير لم يسلمه لم يسلمه الطهورية فهمها تغير بشيء لم يسلمه الطهوري، هذه واضحة مثل ماذا؟ مثل الماء الآجن في ناس عندهم تأخير في ناس عندهم تأخير الماء الآجن المتغير بطول مكثه الماء الآجن المتغير بطول مكسة هذا طهور لماذا؟ لأن التغير الطارئ لا يؤثر على طهوريته مفهومة هذه؟ الرسمة فيها مشكلة طيب نقف هنا نقف عند هذا الحد نقف عند هذا الحد بارك الله فيكم بارك الله فيكم نقف عند هذا الحد نعم أخي صهيد نعم أخي صهيد بارك الله فيك ما هو أخي أبا إسحاق ما هو الذي تسأل عنه هل الحنابلة أدوه في باب الطهورة والطاهر؟ ما هو؟ الآجن؟ الآجن؟ لا طهور طهور وحكي الإجماع عليه وأن الخلاف القديم انقرض خاله تدسيرين فقط قالا فيه بنسيرين وحده قالوا وانقرض هذا الإجماع انقرض هذا الخلاف بموت ابن سيرين نعم أحد عنده سؤال آخر أحد عنده سؤال آخر بارك الله فيكم أجزاكم الله خيراً درس الزاد إن شاء الله سيكون يومين الأحد والثلاثاء في العاشرة بتوقيت مكة الأخ سلام وياي تسمعني والأخ السلفي الإخوة هذه سنذكرها إن شاء الله الترجيح في مسألة أقسام المياه في الدرس القادم إن شاء الله.